بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن شرع على طريقهم واتبع هداهم الى يوم الدين اما بعد فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بباب الخاص فهو من باب او من ابواب الدلالات وهي الابواب المهمه في اصول الفقه وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالعام والمؤلف هنا يقول والخاص يقابل العام والخاص يقابل العام وهذا يدخل تحت مسمى التقابل يدخل تحت مسمى التقابل ويقال له أيضا عند أصحاب الحدود المتقابلان المتقابلان ومرادهم بالمتقابلين هما ما لا يستمعان في شيء واحد ما لا يستمعان في شيء أو في عين واحدة والتقابل هذا يجعلونه انواعا يجعلونه انواعا ربما أوصلها بعضهم إلى أربعة أنواع يجعلون منه من هذا التقابل الضدين كما هو مشهور وهذا هو المطروق كثيرا فيما يتعلق بمساله التقابل لكن حيث القسمة يوسعون التقابل إلى أكثر من هذا يجعلون منها الضدين ويجعلون منه ما يسمى بالضائفين وما يتعلق بالعدم والملكة تقابل في باب أو فيما يتعلق بالعدم والملكة وكذلك التقابل فيما يتعلق بالسلب والإيجاب هكذا من حيث المتسمى لكل معنى ولكل معنى العدم الملكة والإيجاب والسلب مرتبط فيما يتعلق بالوجود والعدم وإمكان وجود الشيء, الشيء وعدمه وأما الضدان فهما ما لا يستمعان ويمكن أن يرتفعان ما لا يستمعان ويمكن أن يرتفعان والضائفين فهو ما يرتبط احدهما بالآخر أو ما يوجدان في شيء واحد على كل حال هذا ما يتعلق بالتقابل فإذا قيل مثلا الخاص العام في مقابلته الخاص فكأنهم أخوذ من المواجهة المقابلة من المقابلة وهي المواجهة ولا يفهم من هذا من المقابلة هو العقسية لا يفهم منها العكسية مثلا الوجود والحياة الوجود والعدم والموت والحياة هذا ما يعتبر مقابل هذا ما يعتبر مقابل وإنما يعتبر نقيض إنما يعتبر نقيضا وأما المقابلة فهو ما نصلح على أن هذا في مقابل هذا لا أنه عكس. فعلا تعرفون البياض في مقابل السواد البياض في مقابل السواد إذا اتينا المساء المصطلحات عن الخاص في مقابل العام جعلنا الخطا في مقابل العام كما يتعلق منها بالفقه الخطا في مقابل العام فالمقصود بالمقابله المواجهه لا أنه هو العكس فلا نقول إنه اذا لم يكن عاما فهو الخاص مثلا فالاصل في المقابله هو من هذا الباب يدخل في باب الضدين في الغالب عند الحديث يدخل إباب الضدين ما قول المؤلف هنا والخاص طبعا الألف واللام كما ذكرنا في العام هي إيش الألف واللام هنا للعهد والمراد بالعهد هنا العهد الذكري لأن المؤلف ذكر هذا عند تبويب ذكر أبواب أو اقسام فصول الفقه فذكر منها الخاص والخاص في اللغة هو يأتي بمعنى المقطوع أو ما لا يشرك فيه غيره أو القاصر ما لا يشرك فيه غيره وفي الاصطلاح هو اللفظ دال على محصور هو اللفظ الدال على محصور وقال بعضهم هو اللفظ الدال على فرد ولكن هذا فيه قصور لكن لما يقال على محصور ليشمل الفرد ويشمل المثنى ويشمل المثنى يشمل ما ليس فردا كاسماء كاسماء العدد هذا من باب هذا من باب الخاص فقوله غير محصور غير محصور لاخراج ما كان محصورا سواء كان بشخص كالأعلام مثل جاء محمد وجاء زيد وجاء خالد فهذا لفظ ايش لفظ دال على محصور لا فضل على محصور وهو هنا مفرد وهو هنا مفرد او نحو اسماء الاشاره مثل تقول هذا هذا هذا كريم هذا رجل كريم فهذا فيه ايش دلاله على على محصور او مثلا اسماء العدد ونحن ذكرنا ان اسماء العدد, العدد الغير داخله فيما يتعلق بالعموم لانها لانها محصوره محصوره بعدد معين كما لو قلت عندي عشرون كتابا رأيت عشرين رجلا هذا دال على ايش على محصور هذا بالنسبة لتعريف الخاص فمن هنا صار في مقابل العام فالعام هو اللفظ الدال على غير محصور وهنا هو اللفظ الدال على اللفظ الدال على محصور.